آمِين آنسِين قُوم كَذَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض فلا إن الله هو الغفور الرحيم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 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّا الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فريق في الجنة وفريق في السعير وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّا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 الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما نفس فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض دعَلَكُم مِنْ أَفُوسِكُم أَزْوَادَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَادَ يَذْرَأُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ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 جَرَأَ عَلَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ نُوحٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن تُقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كبر عن المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تبرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أذن مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شث منهم مريب فلذلك فذع واستقم كما أمرت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 لا حدّة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب لهم حدتهم داحضة عند ربهم وُجُهَتُهُمْ دَاحِضَةٌ عَنْ دَرْبِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ عَنِ السَّاعَةِ قَرِيبٌ فاستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق فلا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله نطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزدنه في حرثه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 فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ وَمَا أَنْتُمْ بِنُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فويُبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْقُواهُنَّ كَثِيرٌ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِمْ مَحِيضٍ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبطال الذين آمنوا وعلى ربهم يتوتنون والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبواهم يغضبون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم يوفقون والذين إذا أصابهم البغيوم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين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 وَتَرَاَوْنَهُمْ يُرَدُّونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يُنْظِرُونَ مِن طَرْفٍ خَائِفٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ النَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِن قَبْلَ أَيَّتِ يَوْمٍ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أغرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حداب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم